يا ترى ك... سابقا اللي كلمتك قبل آ... العيد نعم انا ش... توفي والدي قبل العيد بفتره بسيطة بيوم قبل يوم الوقفه نعم فكان في موقف تبع في سمو الامير طاخت آ... الله في البندر نعم استغفر الله عن سمو كانت سموها اي نعم اي صحه كانت سمو تبعي فيدخل ساعه لكن كنا واقفه عند الإشارة نعم فوقبت الى شارفة قدامي طبع الموز شرطة وعذاكر وكلب لا أنا, انا عشان اذكر القصة انت كان عندك الوالد يعني في حالة صعبة في حالة سعافية اي نعم سابقني كلمتك في حالة سعافية دكتور نعم ففتحت الدريشة فكلمت العسكري ضابط فقلت انا معي حالة سعافية ومعي الوالد تعبان طلال انا يعني انت وفوق الله يخسه الله يخسه يعني انت قلت اه بكل ادب ها ايه قلت أنا, انا معي الوالد تعبان فاودي ايش يقطع الاشاره عشان اروح مم. قال الحنو ديش يقول وقال كلمة قبل كلمة بس اني ما سمعت زين او اني ما فهمته بس عياذ بالله لا انا كنت وبوك العياذ بالله اي نعم الموزال يوم مم. الان كنت وبوك اذا قبل يوم قال كلمة هذه الشيخ سعد فانا صراحه جهر قهر شديد بس لبعت نعم هي اشارة اصلا ما, ما هي واقفة بالنظام هم وقفينها عشان الموكب صح؟ نعم نعم نعم مم. فأنا جبت بعثة الإشارة تخيل الدكتور سعد سبع دوريات لحذوني سبع دوريات شنو؟ قاعد سبع دوريات ما أدري شنو طلعت من جهة كده ما ودوريات ثلاث دوريات, دوريات. عارشة الموكب عارشة الموكب يعني يجندون كل طلع القوات فلقيت بعثة الإشارة فالحذوني فعند الإشارة سألت دورية منه وحذتني فنزلوني من السيارة الدكتور سعد وضربوني وضربوني ضرب زي ضرب الكلافي دكتور سعد زتوني في الجيب الدوريه والوالد, السيارة والوالد في بالسياره والوالد بالسياره الوالد نعم الوالد بالسياره انت جماعه دخلوا وقف السياره ولا هناك لا هناك من ينادي بتدعوني في الجيب على طول البحث الجنائي نعم السائقه دق علي اخوي نعم وين وين الوالد سوىت بالسيارة لوساعة، طب مش ما دقت علي، طبعاً انا إن ان ال الدراسة خلت جوال مني، طبعاً الوقت وصف، نعم، راح لالوا الواحد أخوك اللي قام توفي نعم، لقي الواحد وهو اللي قال الوقت وصف، نعم نعم، قل يا جماعة الخير إلى مت سنة كده، إلى طالب بلي خالد، أطالب الشيء المشايخ عيال عمي. أستاذ الشيخ عبد الله بن صالح الحميد رئيس استشاره القضاء الأعلى أخوك مات بس ما تكلمت ولا قلت شيء ومع ذلك جيت قلت مع مع تواقي التوقيف. ولا قالوا وين إبراهيم أسألوا عني ايام أيام يا دكتور سعد ثلاثة أيام طبعوا عندهم عقاب شديد لا يطونك لا ما لا شاهي لا قهوه لا شيء وقسم بيت الله العظيم يا شيخ سعد ورب البيت ولا ما حلفت في الله سبحانه وتعالى ولي رفع سبع ولي ظمر سبع كاس ماء ما, ما جبوه لنا صايم فالهذا كلها كلها تهون عند ترك الوالد يعني انت من انت لو لو مهتمين بالوالد لو قال انت من عاقبك والوالد نوديه حاله صحيه للمستشفى نقول ما يخالف انا اتحمل انا شاب واتحمل ان شاء الله ان شاء الله تقطعون عني الماء ان شاء الله تعذبوني بس هذه كلها تهون عند الوالد يعني تركوا عياده بالله هذه مملكة الانسانيه المزعومه وملك القلوب اللي دالحين فيها هذه مملكه انسانيه رجال بس عشان قطع تاخر عليهم موكب اخربوه بموت بالسياره عشان قطع الموكب عشان يلحق على اول شيء هذا التدريب التدريب والاخلاق الاخلاق المملكه الانسانيه يقول الله يلعنك انت وابوك ها صحيح ثانيا ثانيا لما قطعتها مضطر اضطرار قطعتها عشان تلحق على على المستشفى الحقوك وضربوك وترك ابوك يموت والسيارة وعيذه بالله وين الانسانيه اي انسانيه اي اخلاق اي كرامه اي اللي بتقولوه حضره الشيخ نعم ساعتها قلت ما احكي بتقدم شكوى نعم اتفضل انا رئيس قسم الاحالات قلت السلام عليكم وايش استرع قلت انا كنت بتقدم شكوى يا وش قضيتك قضيتي السال كلمتكم فيه دوي يا اخواني تصرحين قال انت صاحي ولا مجنون قال انا صاحي ماني مجنون تبغى تشتكي امير انت والله العظيم اللي أنا هذا كلامه بس أنت ما اشتكيت امير انت اشتكيت ال- ال- الجهه لان الامير يعني صحي انهم سبب هم في نهاية المطاف هم السبب هم اللي اللي وضعوا النظام الذي يعتبر انت وابوك وحياتك الى حيث ألقت لكن لكن من باب تكييف الشكوى انت ماش تكيت اشتكيت على الشرطة اللي مسكوك صح ولا لا نعم سمعك. نعم مان هو ذا اللي قال لك الكلام عبد الرحمن صالح العجلان لا لا وش وش يعني وش منصبه رئيس الحالات في المحكمة في المحكمة اين نعم رئيس في بريدة انا طالب من المحافظة المذنب أقول أخوك مات ولا تكلمت، ولا طات ولا جث ولا كلمة ولا كلمة هل أنت الآن, أنت الآن يعني بعد شكواك لله سبحانه وتعالى وهو, وهو أعظم من يشكى ها؟ هينا. بعد شكواك لله سبحانه وتعالى أنت الآن شكوت للأمة شكوت للناس وشكواك للناس شكا شكاكل الناس الله العظيم ما عندك أحد يبتوزعات م ما عناش ممكن ممكن بس والله ما عندك أحد يبتوزعات يبتوزعات والله ما عندك أحد يناس تحركوا يناس يناس استوع لوجيكم يناس ورب الكعبة على شواربكم يناس قسم بين أمي وخواتي تحمزار وأنتم يا رجال أخص على شواربكم أخص على شواربكم هذي مين مرجلة فيكم هذي والله العظيم مين مرجلة لو انتم رجال صد يا المناصب يا ال يا هال المشايخ وين وين الدين وين المشايخ وين المناصب وين, وين وين وين وين وين إلا من تدخل بالسرود يلعب علينا إلا من تسيتي كبر عراضنا إلا من مساب السرود يطع الأشرارتنا. والله هذا السؤال هذا يرسل للناس وهذا الكلام هذا قصدي انك أنت الآن بعدما أجلس. ما, ما أقوله حسبي الله. حسنا الله ونعم الوكيل. و... حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقوله قسم بيت الله يا سب البندر يمين بالله بيني وبينك دم قسم بيت لبيني وبينك دم والله العظيم لا تطيح بيدي قسم لا يضحك مثل فريسة والله العظيم فريسة اشرف منك قسم مثل فريسة اشرف منك وكرم منك أفريس نعم عانك الله وعلى كل حال يعني لا تلام على كلامك بعدما أصابك أبتداء من قولة الله عنك أن تبوك انتهاء بأخذك مثل مثل البهيمة وتركبك يموت في السيارة والعياذ بالله وأكرر أقول هذا الكلام الكلام على الملأ أفضل أفضل من كل الذين اشتكيت إليه وبلغتهم لأن البلد هذه مثل ما قال لك أنت عقلك في رأسك تشتكي على الأمير ولا تشتكي على الدولة لأنه خلاص اقبل بما أصابك وطق رأسك وخمسين جدار هذا هذا لسان حالهم. بعدين هذه هذه ما هي هم يدعون يدعون أن أن في محابات للقصيم وفي محابات للرياض وفي محابات المنطقة من الوسطى طيب هذا حصل بالقصيم من من أفضل عوائل القصيم صح ولا لا؟ نعم ومن اللي اللي ينصب نعم اي بيت مثل اوائل لكن الله لا يعلى الفيميد لا نستغفر الله لا تلعن لا تلعن خل... على... خل خل اللعن احنا حنا... عني دكتور سعاد لا نتقدمهم لانه العنوان لا لا تلعن أحد لا تلعن يا دكتور خلص أنا... نه... من عن قهري دكتور مشاري دكتور ابوي مو ديل بهيمه بالسياره ونو العالم كله برخاس ساكتة